ثمان سنوات با تسع سنوات ج عشر سنوات ثانيا بعد أن ترك العمل في الحكومة عمل ألف تاجرا با موظفا في شركة جيم طبيبا ثالثا اشتهر بين الناس ألف لأنه كان يبيع الملابس ب لأنه عاملهم معاملة طيبة جيم لأن محله كبير رابعا بعد أن ترك المحل صغيرة ألف أنشأ شركة للملابس ب فتح مصنعا للملابس جيم فتح محلا كبيرا للملابس خامسا أصبح الصديق غنيا بعد ألف أربع سنوات ب ثلاث سنوات جيم سنة واحدة